باب النقل قال المؤلف عفو الله عنه المراد بهذا الباب نقل حركة الحرف المعتل لاستثقالها إلى الساكن الصحيح قبله أي قبل الحرف المعتل وما الفرق بين المعل والمعتل قيل الأكثر في استعمال المحققين ان المعلى هو حرف العله اذا دخله تغيير حرف العله اذا طرا عليه تغيير يقول المعل اذا دخله قلب نعم او كذلك دخله عملا وتغيير فذاك يسمى ماذا يسمى معلا والمعتل حرف حرف العله مطلقا حرف العله مطلقا وعل او لم يعلم فإذا قلت الفعل قال تقول فعل معل ما معنى معل طرأ عليه تغيير فواوه قلبت ألفا اصله قول فاعل قلبت واوه ألفا هذا معل ومعتل وأيضا هو معتل الفعل عويرا صحة الواو أم معلت عاوير صحة الواو أم لا صحة هل نقول فيه معل يعني مغير لا ما تغير بل نقول معتل فقال وقام وخيفة وموقن وميزان هذه الفاظ معله ومعتله معله لحصول التغيير ومعتله لان فيها حرف عله اما عور وعين وابيض واسود فهذه الفاظ معتلة لأن أحد أصولها حروف علة لكنها ليست معله لأنها لم تتغير صحت صحت ولم تعل إذن المراد بهذا الباب نقل حركة الحرف المعتل لاستثقالها إلى الساكن الصحيح قبله وتحت هذا الباب أربع مسائل نذكر منها ثلاثة إنما أرجعنا المساله الرابعة لأنها ليس تحتها كبير عمل المساله الأولى إذا وقع الحرف المعتل وهكذا أيضا في بعض المواضع نؤخر بعض المسائل إما لغرابتها وإما لأنها لم تكن ليست مسموعة إنما قاسها الصرفيون قياسا ومرنوا عليها أذهانهم تمرينا ولم تكن مسموعة لدى العرب أو كانت قليلة أو كانت معقدة فنتركها لهذا السبب المسألة الأولى إذا وقع الحرف المعتل عينا لفعل وقبله ساكن صحيح مثال الفعل يقول فعل مضالع عاصله يقول بضم الواو يدخل كما بينا ذلك في المدخل بما يغني عن اعادته فاستثقلت هذه الضمة على حرف العلة يقول ضمة على الواو الوثقينة استثقلت فنقلت إلى الحرف الصحيح قبلها فصارت يقول إذن ما الذي حصل ليقول حرف العلة تحرك بضمة ثقلت عليه وقبله ساكن صحيح نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها مثال آخر يبيع أصله يبيع بكسر الياء كي يضرب فاستثقلت الكسرة على حرف العلة فنقلت إلى الحرف الصحيح قبلها فصارت يبيع يبيع صارت يبيع ثم إن كانت الحركة مجانسة مجانسة للحرف المعتل أي نقلت ضمه من فوق واو أو نقلت كسره من تحت ياء هذه مجانسة لم يزد على النقل كما تقدم في المثالين السابقين أي ليس معك إلا عمل واحد وهو النقل تنقل فالضمة مجانسة للواو والكسرة مجانسة للياء وإن كانت غير مجانسة قولي إبا حرف العلة حينئذ حرفا مجانسا لتلك الحركة المنقولة عرفت القاعدة في باب النقل تنظر إلى ماذا إلى حرف العلة تحرك تنظر إلى مقبله هل هو ساكن صحيح ليس ساكنا معتلا إنما ساكن صحيح فإن كان فتنقل الحركة إلى الساكن الصحيح إن نقلت حركة مجانسة ضمة على واو أو كسر على ياء تحت ياء فتكتفي بذلك وإن نقلت ضمة من فوق ياء نقلت ضمة من فوق ياء تقلب حرف العلة حركة مجانسة حرفا مجانسا لهذه الحركة حرف العلة الياء ستقلبه ماذا واوا مجانسا نظامه اذا نقلت كسره من فوق واو او من تحت واو نقلت كسره الى ساكن صحيح الواو لا تناسبها الكسره ما الذي يناسبها الكسره الياء ستقلب هذه الواو ماذا ياء نقلت فتحه من فوق واو أو من فوق, فوق ياء ماذا ستقلب الواو أو الياء وضحت النقل حرف معتل عليه حركة تنقله إلى الساكن الصحيح قبله إن كانت الحركة مجانسة اكتفيت بالنقل غير مجانسة هذه الحركة التي ستنقلها الحرف الذي كانت عليه تقلبه حرفا مجانسا لها فمع الضمة تقلب حرف العلة واوا ومع الكسر ياء ومع الفتح ألفا نأتي إلى الأمثلة مثال الفعل خاف على وزن فعيل فأصره خاوف لأنه من الخوف ومضارعه يأتي على يفعل بفتح العين فكان حقه أن يقال فيه يخوف كيفرح على وزن يفرح، فتجد أن حرف العلة متحرك، وقبله ساكن صحيح، والحركة التي على حرف العلة فتحة، على أن ستنقل أين حرف العلة الواو يخوف، ستنقله إلى الساكن الصحيح قبلها أين الساكن الخاء؟ تنقل فتحة إلى الخاء من أين تنقلها؟ من فوق الواو هل الفتحة مجانسة للواو؟ الواو تجانسها الضمة إذا ستقرب الواو حرفا يجانس الفتحة وهو الألف. فستقول ماذا؟ يخاف قال والحركة التي على الحرف العلة فتحة وهي تجانس الواو فتقلب الواو بعد نقل حركتها حرفا مجانسا للفتحة وهو الألف فيقال يخاف ويقول الصرفيون في مثل هذا بعد النقل تحرك حرف العلة باعتبار الأصل يخوف وانفتح ما قبله باعتبار الحال يخوف فقلبت الواو ألفا يعني هذه يعني حرافة من حرافات الصرفيين وهكذا الصرفيون جنوليس أرادوا أن يمضوا على في هذا النقل على سبب فوجدوا اقرب الأسباب تحرك حرف العله وانفتاح ما قبلها ما اصلها يخوف حرف العله ان الواو يخوف إذا نقلت بعد النقل ماذا تصير يخوف يخوف الواو لا تجلس الفتحة قلبة الواو الفا ما السبب قالوا تحرك حرف العلة أين تحرك حرف العلة يخو يخوفوا. يخوفوا الواو ساكنة أين تحرك قالوا تحرك حرف العلة باعتبار الأصل المثال الأول يخو يخوفوا باعتبار الأصل تحرك وانفتح ما قبله باعتبار الحال فقلب الفا وهذا إنما هو تقريب وتعليل وذكر سبب نعم يمضون به على قواعدهم وإلا فالأصر في ذلك السماع عن العرب وطلب المجانسة الأصر في ذلك طلب المجانسة نعم نعم طيب طيب انت تقول سمع وتقول ذهب وتقول كتب وتقول علم وتقول شرف وظرف نعم لماذا علم كسرت وسمع ولماذا بصر وشرف وظرف ضمت ولماذا ذهب واكل وكتب فتحت الجواب السماع عن العرب انها كذلك سمعت سمعت الالفاظ على عن العرب هكذا محمود لماذا سمع لماذا تقول محمود لا تقول مثلا بدل محمود تقول محو محو ها محمود أو تغير في الصيغة أو محمود أو هكذا محمود تتبع السماع أنها جاءت على هيئة مفعول فهذه لا يسأل عنها لماذا لأنها أفعال سمعت عن العرب كذلك إنما يسأل عن التغيير لماذا تغيرت إلى كذا أما عن أصلها لا يسأل عن أصلها لأنها كذلك سمعت مثال آخر يخيف مضارع أخاف فإن وزنه يفعل فكان قياسه ان يقال فيه يخوف كيكرم وبعد النقل الآن يخوف أين الثقل أين الثقل يخوف الواو عليها ماذا كسرة وقبلها الخاء ساكن صحيح تنقل الكسرة إلى الخاء تصير بعد النقل يخيف فقلبت الواو ياء فقيل يخيف لأن الواو سكنت وانكسر ما قبلها إذا قلب حرف العلة وهو الواو حرفا من جنس الحركة التي نقلت وهي الكسرة والحرف هو الياء فتجد أن حرف العلة الواو لما تحرك بحركة لا تجانسه وهي الفتحة في المثال الأول والكسرة في المثال الثاني قلب بعد النقل حرفا يجانس تلك الحركة وقولهم في المسألة قبله ساكن صحيح خرج به نحو بايع لماذا ما نقلت الياء الحركة التي على الياء بايع إلى الألف لأن الساكن قبل حرف العلة ليس بصحيح إنما هو حرف علة ومثله عوق وبين بينا بي لأن الساكنة حرف علة إذ الحرف المضاعف بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك يعني الآن عوق عوق الواو بماذا؟ بواوين الواو الأول ماذا؟ ساكن والثانيه مفتوحه هذه الواو المفتوحة لماذا ما نقلنا حركتها إلى الواو الساكنة قبلها؟ لأن النقل يكون في غير ماذا إلى غير حرف عله إلى ساكن صحيح لا إلى حرف عله طيب نكتفي بهذا في درسي سبحانك اللهم وبحمدك